جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا السائر يقول كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس الذي يبخل بالسلام وقوله صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من ذكر ذكرت عنده ولم يصل عليه ليس بين الحديثين تعارض لأن البخل بالسلام والبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل في دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين فالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء والسلام على المسلمين عند ملاقاتهم دعاء فهذا كله بخل في باب واحد فليس بين الحديثين تعارض. نعم. هذا السائل يقول لي بنات عم وبنات خال متحجبات ولكن في الأعياد والمناسبات أسلم عليهم وهن متحجبات من باب صلة الرحم فما حكم ذلك؟ إذا كان إذا كان الباب الفتنة مأمونا عرفنا أن الأصل في ذلك الجواز أما إذا كان هذا باب فتنة فإن يكفي في هذا الباب أنت ترسل السلام مع والدهن عمك عمك أو خالك ترسل إليهن السلام ومر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله أما الشابه لا تستنطق لأن استنطاقها بالسلام ربما يفتح عليها أو على من استنطقها باب فتنة نعم يقول المرء إذا القت عليك السلام هل ترد عليها أم لا ترد إذا القي, علي إذا ألقي عليك السلام ترد السلام ترد السلام القى السلام مرة معنا في كلام الحسن تطوع ورده واجب إذا القت السلام ترد السلام ولا يزاد على ذلك نعم يقول هل يدخل في تسليم الخاصة الذي يدخل على جماعة ويسلم ويصافح الذي يعرفه فقط الكلام على السلام نفسه قال افشوا السلام بينكم فإذا ألقى السلام على الجماعة وكان إلى جنبه واحد وصافحه أو كان عهده به بعيد فهذا لا يدخل في باب التسليم على الخاصة لأن المراد بالتسليم على الخاصة القاء السلام على الخاصة بأن يقول السلام عليك يا فلان أو يا ابا فلان دون بقية الحاضرين في المجلس نعم يقول في هذا الزمان وجد من يكفر النعم من الرجال فما حكم كفر النعم من الرجل لمرأته كفر النعمه مذموم أي كان لكن تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالذكر لأن هذا فيهن غالب هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الغالب أن النفق والبذل من الزوج أن النفق والبذل البذل من الزوج وقد يقع من الزوج أيضا شيء من ذلك فالأمر مذموم أي كان وجوده إذا كانت المرأة محسنة إلى زوجها قائمة بحقوقه باذلة نفسها في خدمته والإحسان إليه ثم يغضب منها مرة ويقول ما رأيت منك خيرا قط هذا من كفران النعم وهو مذموم لكن هذا الأمر يغلب وجوده في النساء نعم هذه مرأة تقول إن قلت له ماذا إنك لم تنفق علي قط ليس من باب كفر النعمة ولكن ليقى في قلبي شيء فيشتري لي ما أريد هذا من نقص العقل هذا من نقص العقل يعني أن تقول له ما, ما رأيت منك خيرا قط ما رأيت منك خيرا قط وهي تعرف أنه أن خيوره عليها كثيرة وقيامه بالنفق عديد ولكن من أجل أن تجعله يحقق مطلبها وأنا أشرت فيما سبق أن هذا الأمر لا يحقق المطلب يغير الصدر ولا يحقق المطلب يعني الرجل يؤذيه أن يسمع من زوجه ما رأيت منك خيرا قط وليست هذه الكلمة التي تحرك الرجل الرجل تؤذيه هذه الكلمة ولا تحركه لكن الذي يحرك الرجل حسن المعاشرة وطيب الكلام وحسن التودد وملاطفة الزوج هذا الذي من خلاله يمكن للمرأة أن تحصل مطلبها وأكثر من مطلبها نعم يقول ما حكم سجود الشكر لمن ختم القرآن وهم مجموعة القار والمستمع وبقية الطلاب ختم القرآن نعمة نعمة عظيمة من النعمة الكبار ومن ختم القرآن واستشعر هذه النعمة وسجد شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فله ذلك يسجد وحده لأن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها نعم يقول مرة معنا فيما مضى أن الناس أما أن يسجد هو والطلاب والحلقة كاملة هذا لا نعرف له أصلا لكن الشخص نفسه إذا ختم القرآن وكرمه الله عز وجل بذلك واستشعر هذه النعمة وسجد لا بأس بذلك نعم يقول مرة معنا فيما مضى أن الناس يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم فهل ذلك يشمل الرجال والنساء جاء في الحديث أن أن ذلك المعنى به الطول ستون ذراعا في سبعة أذرع أبناء ثلاثا وثلاثين وهذا كله يشمل الجميع كل ذلك يشمل الجميع. ومر معنا أيضا الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة لا يدخل الجنة عجوز أي أنها ترجع شابة والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله